بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م الكتاب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 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ طُولُهُمْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا عَلَىٰ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ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 على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل من الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرح وما تزداد وكل شيء عده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من اسر القول ومن جهره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 لا يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوء فلما مرد له فلا مرد له وما لهم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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباص كفيه إن الماء ليبلغ ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها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 قل أفتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه, ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 أئكم لهم سوء الحساب وما جهنم, جهنم وبئس المهاد جهنم وبسلبهاذ اللهم اجِنَّمِي اللَّهُمَّ لِلَّذِينَ استجابوا لِرَبِّهِمُ الحسنى والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب. وَمَا جهنم جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به اي يوصلوا ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بتقوى وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسن السيئة أولئك لهم عقب الدار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 ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أنا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالح طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو, لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسل من قبلك فأملئت للذين كفروا فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم. فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنَفِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَبْضَاهِرٌ مِنَ الْقَوْلِ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 أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك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 كِتَاب وَأَمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ ننقصها من أطرافها والله يحكم لا نعقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس